أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تي في قران صوتكم في آفاق الحياة